بَنَادَهُ وَلَا تَحِنَنَّ مَنَاصَ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَاهَهْ وَاحِدًا إِن إن هذا لشيء عجيب وان طلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على الهاتكم انها فعل شيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاثره ما سمعنا بهذا في المنتهى الاخره ان هذا الا اختلاق ان نزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لمما يذوق عذاب ان داو قزاين رحمه ربك العزيز الوهاب ان لهم ملك السماوات والارض وما بينهما كيرتقو في الاسبار ذُل ذُمَّنَ هنالك مهزوم من الاحزاب تجذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب ليكه اولئك كان الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحطع فاض وما يوم هؤلاء الا صنحه واحده ما لها من فواخ وقالوا ربنا هج لنا قطنا قبل يوم الحساب